كلمات الشاعر محمد بن صويع ابن مطيليق أداء فيصل الفرات. هاجس الجزلات قدلك سنة واربع شهور عن هل الجزلات وأهل المشاعر في حدة تو ما جواجبك حولك قصور دور من الشردوهات زين المفردة هات قافنون حتى مثل ما تنحط صخور لسمعوهم قرنسين الجزل قالوا عده المقام اكبر من الحشف بطون اسطور والجزالة عن ضلوعي عليها موصدة صده القصيده في ابن عمن على الطاله جسور لا لقدر الوفا صبحه ولا هجده <تصفيق> عود دنسكتا الطيب يورى الهولده المسني كاسبا نعملها يوم النشور مرحدا هلوقت وجاكم فيبشر بسعدة واحد ما يقتدي فيك في طباء ضمو شوق من ذوبه يجرح حلال امس هذا بدوتك من كذري ما لا دخل على القزات وعلى المشاعر في حدا ما مع جواجبك وانت ما قصور دوي من الشر دوها يا ابن على الطره جسور تعالي قادرب الوفا صبح والله جدع يا ابو مسر ما انتراها ما تبور وان تجمع معي والله اني ما جحدت انت وفي منهل الطيب وطول الشبر والقولك بريت القاله يزيد جهده انت يا ابن من عود بيورده ولده المسني كاسبان نعمله يوم النشور من حداه الوقت وقاكم فيه يبشر بسعده واحد ما يقتدي فيك في ضمور شوق من ثوبه يجال رحلها لمس الهدى بدوتك من كثري ماله دخل فيه الغروب لحلم الموقف وكابرت يجي فيه رعده